Thank oh, oh. ZANG In the world. I'm fine. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأحصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي No, Oi! Samen met u